بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله عليم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا جہری بادلی با تہ بابا معلوم تم لگی نو دسو لگی نمبر بت نو <سجد> لوجیو <م Elliotujże. سجد>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 فإن بغت إحداهما على المخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسقوا إن الله يحب المقسطين میون ہوں وت ہوں لال درحلائی زل باد جسو لو باگو باغو میل رحی میکر و تم وَجَعَلْنَاكُمْ شُرُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَثْرَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ